تصديق القلب كفر الجحود الذي التكذيب يقابل كفر يقابل تصديق القلب والايمان اذا هم لما يقولوا الا هاذا في كتبهم اذا هل يظنون ان لا يكفروا ان لا يكفروا النبي التكذيب لكن لما جاءت السيوف عليهم كما قلنا وعجزوا وخافوا ان يقولوا ان البعر المصحف والسادة للصنم وسادة النبي الكافر فقالوا هو كفر لكن هل هم قالوا ان هذا العمل بذاته الكفر هؤلاء لا لا, لا, <تصفيق> لا, لا يقولوا لان الكفر عندهم فقط متعلق بالقلب ثم قالوا هذا عمل على دميل على وجود الكفر لكن اي كفر دميل على وجود ماذا كفر التجذيب كفر التجذيب هم هذا بليل على وجود كفر التجديد لكن نحن جعلنا العمل وهو الظاهر الكفر بليل على كفر القلب حركة القلب انه ارادة القلب عنده كافرة وليس لانه فقط عندنا الكفر هو العلم الايمان هو العلم او التذبيق فقط ولكن القلب ارادته كافرة كفر القلب واضح اخواني كفر بعدم ان الله وعدم الخوف من الله عزوجل رأيت من فارق رأيت من فارق نحن نجعل الكفر الظاهر كفرا بذاته وهو دليل كذلك على كفر الباطن إذا إذا كفر الرجل عندنا بظاهره فهو كافر عندنا به بالظاهر والباطن بالواهله وبباطنه أنتم هذه النقطة بركم الله شهرا وبارك الله فيكم والحمد لله أن وقفت أمامكم هذه السؤال لقد كفر العمل وعمل الكفر لا بهم هذا في كفر المعين نعم كيش يعني هذا المثبور قادم بتكبرين راسك هالجد جد الدار نعم كرامة الله يعني لكن نحن نكون الحكم على المعين يستلزل انتفاء الموانئ ومن الموانع اربع عندنا الموانع اربع مقدما الجهل التأوين عدم القصد والاكراح طاق اي كما ذكرها ابن مقين في نونيته وسنشرحها بالتفصيل لا تستلزل انتو اسألوك ما هو بين من من في الموانئ تشتلزل على <تصفيق> عن الموانئ ما لكم نعم لذلك هي تفهم القضية للتباع على قضايا كثيرة وخطيرة وذلكم الله خير وبرك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعل هذا الدرس إذا تم حسب المراد يكون هو سابق عن الدرس الذي اخذناه السابقة يعني هذا الدرس يهتد في افكاركم واذهانكم قبل اخر درس اخذناه لاننا في الدرس الفائد تكلمنا عن اهل البداع في مفهوم الامان كان بدا نتوقف بعض الوقفات لاثر الامان عند اهل السنة والجماعة وبعض المواقفة ضرورية في موضوع عقد الانتزام في شريعة الاسلام اذا وجدتم ان هذا لاحق فالتنبيه قد تم عليه ان هذا الاخر لاحق فالتنبيه قد تم عليه اما بالشريط واما في اثانكم القضية الاولى التي اريد ان انبه عليها وهي قضية تكلمنا عن عقد الالتزام. قلنا عقد الالتزام يكون على لا إله إلا الله محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد هذا قلنا عقد الالتزام يتقرر في الأمر الأول وهو المعرفة صحيح؟ ثانيا التصديق ثالثاً الإقرار. الإقرار عند هذا الصمّي يتضمن الإقرار، لكن نحن ذكرناه لأن يظن بعض الناس إنه مجرد الإقرار كافٍ في أن يسمى الإيمان ولا يلتزم به عملاً. عشان هيك وضعنا الالتزام اللي هو الالتزام. هذا كله سميناه نحن عقد الالتزام. تخرجة لو أردنا أن نستخرج من الناس أشهد أن لا إله إلا الله. عقد الالتزام فانه عند آل السنة والجميع على معنى الكلمة اشهد شهادة فاته المعنى يعني المعنى الاول التوضيق لما واحد يروح يشهد لواحد يقول له هذا شهد له من معنى شهد له صدقه جاء ليصدق خبره رجل قال على رجل انا لي عليه كذا او حذا سمى اي قضية كذا يخبر خبرا فالاخر يأتي هو يشهد على خبره أن يصدق خبره فالشهادة تأتي بمعنى تصديق الخبر الشهادة تأتي كذلك لما واحد يقول لها واحد شهدت أن لك علي مئة دينار ماذا يعني؟ أقرأ أقرأ إذن تأتي بمعنى قالوا أقررنا الإقرار ولكن ليس فقط اني شهدت لك ولكن كذلك لم يقول لك علي مئة دينار انا صدقت خبرك اذا كان في دعوة وكذلك فيه اني ملتزم بان اؤدي اليك هذا الحق اذا شغلت ذمتي بامر شغلت ذمة بالامر هنا التصديق متعلق بما بالخبر الاقرار متعلق بما بالامر بحكم وانا محكوم مدينة لكها بحقها لك فالإقرار متعلق بالأمر التصديق متعلق بالخبر واللغة العربية وكل حالات الناس منقسمها إلى, إلى, أم إلى شيئين. الشيء الأول أخبار والشيء الثاني إلى إنشاء مش قلنا سابقا كل كلام العاط إما أخبار ثم إنشاء الأخبار في الحسن والتكبير مشهد من الشرايا يقتضي ماذا الأمر والنهي فهنا هذه قضية مهمة إذن أنا أشهد أن لا إله إلا الله أصدق أخبار الرب أنا أعقد التزام بيني وبين الله أن أصدق كل ما أخبرني به بل في جنة، في نار، في ملائكة، في كفار، في مثل اخبار ثم الاقرار يتضمن اني انا عقدت التزام بيني وبين الله ان انتثل ان اكرر التزم التزم اكرر اني عواملين هذا عقد الالتزام الذي لا يقبل اسلام الرجل الا به أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله عقد عقد بينه وبين الله أن يصدق جميع خبره وأن يمتثل جميع عمره صحيح؟ هل يصح إسلام الرجل بغير هذا؟ لا يصح والجميع ليس فقط لو قال فقط أنا أصدق أخبار السماء ولا أمتثل أوامر السماء ما حكمه كاف أو لا رد خبرا واحدا من أخبار السماء ما حكمه او لم لم يقر امرا واحدا رد امرا واحدا امر واحد رده على الله ما حكمه ان هذه القضية اقرار الامر له صورتان الان قد يقول قائل رجل الله امره من هذه من هذه الاقرارات اللي هي الانشاءات نهاه ان يقرب الجنا تجاهد فسخنا هل يفسخ هل ينقض عقد الالتزام نقدا كاملا لا لا ينقض عقد الالتزام عقدا نقدا كاملا لكن هل ينقض جزء من عقد بضعف عقد الالتزام بضعف نعم ممكن يكرر يكرر حتى عقد الالتزام يفسخ ما يفسخ لا يفسخ لفسخنا هدفا كفر الماء واضح هذه القضية الآن إذا قد سمنا شيئان لكن واحد رد أمر الله جاء الأمر الزنا أرد حكمه على الله ما حكمه إذن عندنا انتثال الأمر أو إقرار الأمر ليس حالة واحدة ولا مستوى واحد ولكن مستويا المستوى الأول وهو قبول الأمر قبله المستوى الثاني الدخول في الأمر انتساد الأمر وإقراره انتساد أمر الله أولاً بقبوله ثانياً بالدخول إليه صحوه هذا الكلام؟ طرقنا ماذا يقابل التصديق؟ التجنيف ماذا يقابل الانتساد؟ إذا يغاضب إذن أهل السنة يقولون بكفرين مش كفر واحد ثلاث من من يقول أن الإيمان هو التصديق إذن هو لا يصدق عنده إلا إيمان إلا كفر واحد وهو كفر التكريف فلا لا أصدق فلا أصدق انتبه إلى قوله يا عز وجل فلا أصدق ولا صلى ولكن كذب وكفرين ليس كفرا واحد مفهوم هذه القضية هذه مهمة جدا يا إخواني الإيمان قبول الأمر والدخول في الأمر امتثال الأمر هل له مستوى واحد أو مستويين؟ مستويين مستوى الأول القبول هل هذا رد القبول كفر ومخرج من الله؟ هل له حالة واحدة أو حالتين ضده؟ حالة واحدة وهو الكفر وهو الكفر الرسل صحيح؟ رد أمر الله لم يقبله سواء كان صغير أو كبير حتى ولو رد حكم الله بسنة رسول الله بالعقل أصابع أي الأمر في جميع الأمر الله في قضية القبول والرد لها مستوى واحد وهذا إما أن يؤمن وإما أن يقف الدخول في الأمر هل لها مستوى واحد أو أجلت مستويات مستوى مستوى الأول اذا كان هذا الامر او النهي متعلق بركن الدين فان نتيجة الاعراض عن التخول في الامر ما حكمه الكبر اذا كان هذا الامر المأمور به من واجبات الدين او المنهي من كبائر الدين ما هو يوجه ضد كله اللي هو الإيمان هذا تصديق الخبر وإقرار الأمر هذا إيمان هذا إيمان مستوى واحد إيمان والإيمان بمستوياته متعددة لكن بدهو كمستوى رأينا كبر أكبر كبر أصغر كبر ورداك انظروا إلى قولها الزواج وحبب إلى وحبب إليكم الذي ما معولا إلينا ما يتمناه وجمعه الإيمان لكن ضد ماذا قال عنه وقرّع إليكم امتبعوا الكفر والفسوق والأسجل كان مستهد مستهد فهمتوا هذه القضية إذن قبول الأمر ليس ضده إلا حالة واحدة وهو رد أمر هذا طبعا صور رد الامر كثيرة من صور رد الامر التشريح هذه صورة مجمع عليها من صور رد الامر ما هو؟ التشريع من صور رد الامر انتثال امر المشركين في التشريع يعني لو جاموا الان واحد شرح لكن الثاني ما صنعه طاعه في التشريع، هذا رد أمر الله. هذا الدخول في الأمر إذا كان هذا الأمر من أركان الدين كفر، وإذا كان من واجبات الإمامة والدين فإن فإن عدم الدخول فيه هو كفر أصلاً. هذه القضية فنها منتجة. ماذا يترتب على هذا الكلام من معاني لدينا نأتي إلى سؤال أخينا الذي يسأل ما الفارق بين كفر إبليس وكفر آدم لنقل حتى ما يظن أننا نكثر آدم بمعصيته ولكن معصيته آدم اللي هي إبليس ماذا دخل؟ الكفر لكن عمل إبليس وآدم عليه السلام وعملتها ما هو الفارق بينهما؟ كنتم هذه مهيدة وهنا مهمة جدا مهم جدا في هذه القضية نفرق إذن الدين هو تصديق الخبر وامتثال الامر تطبيق الخبر رده التجريب امتثال الامر الامر, الأمر. امتثاله وقبوله أولا وثانيا الدخول فيه. القبول الامر لا يحتمل ضده إلا مرتبة واحدة الدخول في الامر له إما هذا حتى بالامر جميع الاوامر كما يظن كما يقول المرجع جميع الاوامر الدخول فيها من واجبات الامان لان هناك بعض الاوامر ماذا من اركان الدين من بهذا مثلا حديث الان الامر قد يكون طلب مع طبول الامر الامر قد يكون ماذا امر وذلك بان يطلب منك الفعل وقد يكون نهي الان الاجماع الصحابة منعقد على ان الامر بالنسبة للجوارح لا للقلب البر الظاهرة ولا للسان لكن بالنسبة الى الجوارح في الاعمال البدنية الامر المجمع عليه ان تركه وهو من قبيل الامر الالهي ان تركه هو كفر اكبر ما هو اطلع لكن هل الله هنا النقطة انتبهوا حتى الآن نأخذ قرية إبليس لعنى الله وآدم عليه السلام أو إبليس أعوذ بالله إبليس هل النهي له صورة واحدة بالقيام بها يقع المرء في الكبر الأكبر أم الملائي كثيرة إذا فعلها المرء يكفر يعني الله أمد نفرق بين الأمر والنهي لنرى قولة شقيق ابن عبد الله عندما قال شقيق عندما قال اما اصحاب رسول الله سبحانه لم يكونوا يرون شيئا تركه كبرت والصر كلامه عن مسائل الامر ولا مسائل النهي عن مسائل الامر لكن مسائل النهي الان هل الصحابة لا يرون ان من بسق على المصحف يكفر هل البسق على المصحف امر ولا نهي ارتكب منهيا ام صام بمعمور به ارتكب منهيا اذا المنهيات التي تؤدي الى الكفر كثيرة لكن الاوامر النتيء الى اوامر الجوارح هناك اموار بالقلوب والنسان لكن اوامر الجوارح العملية الصحابة اجمعوا على ما ما فانتم هذه القضية فانت بين الامر والنهيزة انتوها الح... واحد يحتاج لك فقط و... اما فقط الصلاة واما البيض المصحف المصحر ليس مكسر اما ترك الصلاة عليه ان تفرق فان ابواب الردة التي ذكرها العلماء واستفادوا فيها في كتبهم اغلبها في باب المنهيات واحدات على المصحف واحد سب النبي واحد سب الله واحد سب الدين واحد احتفر الاسلام واحد كلها اغلبها من باب الاعمال بارتكاب المنهي عنه واختلفوا في باب الاعمال المأمور بها اذا تركها المرء و قديما على الصلاة قديما لكن حدث الثلاث بعد ذلك هذه من المسائل اذا اصدر لنا نفصل في بعض المسائل التي حدث في اخيرها و هذا يا اخواني بأدلة القائل بالتكفير وعدمه بين اخلافها اولا فرقتم بين قبول الامر وبين الدخول في الامر فرقتم بين الامر و بين النهي واضحة لندخل ببعض الصور الاخرى ورّي ريحة إلحاء بين بالمعصية آدم ومعصية إبلي معصية آدم <تصفيق> معصية قال له لا تقرب الشجرة بمحدد قال لا تقرب الى المعطيس ادم في الكتاب المنهار ادم راح ارتكب هذا المهي عليه السلام اكل من الشجرة ما هو الان ادم هل قبل حكم الله انه لا تقرب هذه الشجرة وعدم وجود ما الم... عدم وجود البين انه ما قال انا اود امرك اي هو قبل امر الله هل دخل في هذا الامر ما دخل فيه. ما دخل فيه وبات بان عصى نتكلم عن المعصيه وبات ديا بأن... للمعصيه ادم في عدم الدخول في الدخول في الأمر. اذن معصيه ادم عليه السلام اولا في ارتكاب المنهي عنه وثانيا في عدم الدخول في الامر في قبول الامر نعم راجل الامر موجود الدخول في الامر كما سبق قلنا له مرتبته عهده عدم تولد الامر او عدم امتثال الامر كفه انه هو بالدخول فيه جزء منه الدخول فيه القطم الثاني يتضمن الحالة الحالة الاولى وهو الى كان هذا الامر من اركان الايمان فانه بعدم الدخول فيه فانه هو بكفر وبعد هذا الامر منهي عنه هل هذا المنهي عنه من باب المكثرات في دين الله ليس من باب المكسرات في دين الله إذا المعصية آدم نتيجة لحكمها أن ارتكابها من باب وكره إليكم الكفرة من أي باب؟ من باب المعاصي غير المكسرة هل ماذا تحتاج؟ التوبة الكفر الأكبر ماذا يحتاج؟ اللي هي؟ لنقول هذا الاستشفاء أولا لأنه التوبة كذلك هذه المعصية المكفرة لزوال أثرها أخرى يعني في الآخرة يحتاج إلى الاستفار نأتي إلى معصية إبليس معصية إبليس قال له الجد إلا هي بترك المهية بترك الأول هكه الان هل لي قبل حكم الله ثم بسبب الشهوة من معاصي تقع بسبب عند اهل السنه السبب الاول الذكر شهوه ونفره ما ضرتش بشخص شهوه ونفره الشهوه تقع في ارتكاب المنهي عنه النفرة تقع في ترك المأمور به فاسر ابن مار ما فسئ ابليس ترك الامر الان ورم ترك لو انه سجد لادم فعلا ودخل في الامر لكنه لم يقبل الامر ابتداء رده على الله ما حكمه اذا قبول الامر غير متعلق بالفعل وعدمه هو لنفسه قد قد يفعل الانسان الامر ولكن لا يقول كبير فعال منافقون المنافقون اللي يقبلون حكم الله ومع ذلك دخلوا فيه عملات إذا معزية قبلية شو يترك الأمر ثانيا عدم القبول قال له انت أمرك غلط غير صحيح لما لما غير صحيح قال له أنا أصل من نعف هو أصل من طيب والنعف أصل طيب والطيب أصل خبيب كيب. النار عظيمة تحرف والنار ترتفع الى الاعلى والنار يحتاجها الناس في الطبخ وغيره اما الطين فانه اول شيء خديث الرائحة ثانيا لا يرتفع الى الاعالي ولكن ينزل للأسافر الذي يرتفع الى الاعلى افضل ينزل الابنى ثانيا النار يحتاجها الى يحتاج به في تطيوبه اذن اذا واذا كان انا اصل طيب وهو أصله مش طيب كيف تامر من كان اصله طيب ان يجلد من اصله غير طيب هذا هذا ماذا رد امر الله ما ما قبله فهذا لما عصيت ابليس في ايامه رد على ابليس اول شيء هذا قياس في مورد النص صح لكن هل هذا قياس صحيح قياس عقلا اصلا عقلا ثبت الى حكم الله اصلا ثابت لماذا لان النار من فذاته يبقىش لان احنا ما بتتحرك بين انه هو عقل هنا بابي طلع بخلاف الصين فانه طيب فان عامة ما ينتفع به الناس يبقى الشجر والنبات وكل شيء يخرج منها ثانيا النار متكدرة تتصاعد الى الاعلى وكل وليس كل من يصعد الى الاعلى يتحق الصعود وليس كل من ينزل الى الارض هو بنيه لما الاعلى لما تكون السبلة عرفون السبلة؟ السبلة القمح لما تكون فارغة ويبكون راسها الى الاعلى فارغة ولما تكون مليانة ويبكون لما يدفل ولذلك قالوا قديمة هو واضح ان ليس كل من يتفاخر لا يستحق الارتفاع بل التواضع خير من التكبر تواضع تكن كنجم لاح لناظر على سطحات الماء وهو راضيا ان تنظر من الماء تجد فيه ما القبر كبرينا القبر توابع تكن كنجم لاح لناظر على سطحات الماء وهو رفيع ولا تكن كالدخان يعلي بنفسه الى طبقات الجو وهو وضعه ولما يأتي الثمر ترنيه اذا كان فيه خير انا يأتي الى الاسفال ثالثا ليس كن من كان اصله طيب وطيب انت البراز ما اصله هو طائب الطعام صحب وليس كل من كان اصله لو فرضنا ان اصلك طيب انت فلا انت مش طيب اه دلت انت اطيب وقد يكون الشيء اصمه فاسد وهو طيب فان الصحابة رضي الله وعنهم اصولهم واباهم كفر وهم خيرون. وكذلك الشجر بما ينتفى بالعبير صحيح ؟ انا بقول الزبير فبطل ابا دين سما فهذا ما يتم عند علمائنا بالتطفير بالاستحالة الشيء يتحول والقضية ليست قضية اوصل ولكن قضية حال على ما هو اعلق المهمة يهمنا في هذا ان ليس رد امر الله ورد امر الله ما هو حكمه حالة واحدة الله الكفر وما لا يحتاج له الاسلام ان يترى ان يعلل اسلام ويدخل من الاسلام يدخل الى الاسلام من الباب الذي خرج منه كما سنتكلم في باب الكفر هذه قضية واضحة اخوان واضحة في هذه القضية. بقي عندنا عدنا شو؟ بقي عندنا هي المشاير القضية مهمة جدا. إذا ما سئمتها يكون مشكلة. طبعا احنا تكلمنا في الدروس فائدة هي المشاير. تكلمنا عن قضية ان اذا كان العمل كفر اكبر فانه لا يحتاج الى اعتقاد وتكلمنا انه من قال مثلا من المشايخ الذين نازعوا داوت الشيخ محمد الله, الله عندما قالوا ان الانسان لا سبيل صنم لا يكفر حتى يحتاج الى اعتقاد وهو انه يعتقد في هذا الصنم انه ينفع اذا هؤلاء لا يرون كفر الانوهية انما الكفر عندهم كفر ربوبية او كالذي يقول ان هذا المشرح كانت قلبه هل يرى حكم الله اقل مرتبة من حكمه لا يحتاج الى هذا القلب لما لان الفعل بنفسه قلنا كما ان الامام قول وعمل وليا والكبر ماذا قول وعمل وليا فنحن نريد نحقق هذا الفائل الكبر اكبر فقط نجريه على الصاحب هذه قضية مهمة هذه قضايانا التفريق بينها لان هؤلاء لا يرون الا كفر التكذير لا يرون الا كفر واحد يقول الله يقول حكمي افضل فاذا قال لا حكمي انا افضل فحليظ يكفر لانه كذب الله لا باعراضه عن حكم الله ولا برده حكم الله عز وجل وانتبعنا وقلنا هنا اخواني عدم قبول امر الله قد يكون بالقلب كما هو حال المناسب وقد يكون بالمثل وقد يكون بالعمل فإن الصحابة كما قالوا رضي كانوا يرون الجحود العمل الجهود يرونه العمل إننا إلى ثمار وهذه استعدنا بها لكن القضية مهمة وخطيرة نحن تكلمنا <تصفيق> أن, أن الإيمان هو ما هو الإيمان نتيدت ما تكلمنا فيه العمل فيكون عليه كذلك موجود بالعمل انه طبعا موافق للسنه وموافق لدين الله وموافق للشريعه وموافق للعقل فهذا هو الايمان فهناك اعمال مكلف مكلف بها اللسان هناك اعمال مكلف بها الجوارح سمينا الأعمال المكلف فيها القلب أقوال واعمال وسمينا اعمال الجوارح كلام أقوال وسمينا اعمال الجوارح اعمال لكن كلها عمل واضح ناشئة من ماذا ناشئة من إرادة والأشياء من قدرة والعمل ينتبه للقضية المنطقية الصحيحة في دلائل النبوغة العمل هنا ينشأ من عمل باطني وهو حركة باطنية وهو من أمراضي الشكل الأول قدرة تأمل تأمل إرادة جاهزة لو وجود موانع اقوى من قدرتك يعني عند قدرتان ما ينتهى العمل لا، لأن قد يكون عند قدرة على العمل لكن في موانع أقوى مما ما عند قدرتين ما العمل؟ فالعمل عند هذا السنة والجماعة هذا سماح فهيل الإيمان عند اهل السنة والجماعة وانظروا الى مساهيم الارجاء بأحد الأسئلة يقولونها العمل عند اهل السنة والجماعة الذي هو الإيمان قدرتان ما إرادة جازمة العمل موافق. للسنة. والعمل قد يتخلف بسبب القدرة وكل الإرادة بشقهماهما العلم شيء من الإرادة له وثانيا قوة الدفع القدرة تامة والقدرة ذاتية وعدم وجود الموانع صحيح عدم وجود الموانع العمل قد يتخلف. بسبب العلم، هذا جاهل لا يعمل، إلا تخلف العلم، تخلفت الإرادة، تخلف العمل، إذن هو متخلف لماذا؟ بمعنى هل إيمان القبيس، هل إيمان الصحابة قبل نزول تكاليف، هو نفس مرتبة إيمان الصحابة بعد نزول تكاليف؟ هو نفس مرتبة هالمرتبة لان وليأت تخلف العمل ان الاعمال التي كان يقوم بها الصحابة بعد زيادة التكاليف هذه اعمال ايمانية يبن هي كلما زاد العمل زاد الامال تخلف العمل لامانهم موجود عقد الالتزام عقد الالتزام موجود هذا في كل مرتبة مطالف وكذلك قبول امر الله على اي امر يأتي اذا رده يدفع وعقد الالتزام لا ينفعه بعد ذلك بطل في اي مرحلة فاذا ايمان الصحة وذلك اليوم اكملت لكم دينكم اذا دينهم قبل ذلك كان تام المناقض كان ناقص دينهم ناقص وجودا وحالا وجود في احكام الشرعية وحالا في تطبيقاتهم واعنادهم هذه قضية مهمة ايمان الصحابة بعد نزول التكاليف اعظم من ايمانهم قبل نزول التكاليف في انتفالهم وتطبيقاتهم ولذلك الصحابة كانوا يطلبون من الله زيادة التكاليف لان بزيادة التكاليف يزيد <تصفيق> بتزيد ابواب الدخول في الايمان الابواب تتفض قضية مهمة الإرادة هذا سهمنا النقطة الثانية قد يتخلف العمل طبعاً نمت قوة الدافع عدم حبّة إلا قليلاً أوها ترى هذه معروفة لدينا وواضحة يمكن إنام ضعيف بل أنا قوة الدافع ما حدا نكون قوة الدافع باشكال وهما الخوف المحبة الرجاء ثلاثة مع بعض تشكل هالثلاث تشكل قوة الدافع. قلنا سابقا من عبد الله بالخوف وحده فهو خارجي حروري لأنه يا أن ترك العمل واجب الكفر فهو يخاص من هذه الطنية أكثر من عوره. ومن عبد الله بالمحبة فقط فهو